بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوتك إنك الرأي الردي سجود الرأي أكت الجرن برن سجود الرأي ألجتشون أرقني سلات الرأي رسولتو يو نمج سلات بالليسين أعى سجود الرأو الجدة ثرثثي ألفurat له جراني متك سجود الرأو الفورن ركني إرججنه جد سجود الأمانيل له تاؤن تقترون ركنه لم تأتي سنن نمت الكيوس سجود الرأو سجود أول الرأو الجدة سجود لمان جدو تاؤ لاف الله أكبر جيج جغبة رسول ربي إرى صلى الله عليه وسلم قال أقيمه رسول ربي ويتقد جلعني والجلعن عن دا الله أكبر جلعن جدو سجود لماني تاؤ ركني صلاتات رسولة حديثة كيستتي دبة حديث أعشا كي ستي نبي ربي يسجود الرمتى في القابن حجّ الجدّني تأنيت سجودا لما تعطي جندب يعني يتي أكانت نيرو سجود الرّ الجدّن اتتّا لقفي كبتا أفتني جبّتها أني تمرّق لقى دیدہ دوبخو می دابن حدیث وسلم یروج الدو سجود المانیتان لوکبیتا گبتا انے کو می مرغا اول دابنی رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم قفجتنی وجیم مسلم abudalle yachakanaratti waligalab yaro sujudar rahul jalan wa ittaan harqa isani khabitaada nidrirsan khamirga ammo nitantummatan gudeda ufir rakayatan aqmanama wa itta tashahhud afta usanidi yutan Udedu Mamirgarra Kayatan Kobbin Luka Kivilatigaragalchan Vitataan Viddusu Yudalamani Khomeniol Abbattu Kobni Lafa Vaitatu Yutu Jiha Kivilati Garagaltichu Giddusu Yudalamani رب اغفر لي مرار سدجيو يو كا سنردبلو حديث حذيفاه الست النبي صلى الله عليه وسلم في الد سجود لماني اكسانجدن رب اغفر لي رب اغفر لي أكنجلن. حديث ابن قني مال رت سجود لمان جدو والنجدن إنه مكانا جيتكو ربّي غفر لي مكانا حديثني برا اللي نجرا كبد الله بن عباس ذكرين برا كيسد بتمي اللهم غفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني كجل حديثني كوني لا ذكري سجود كي سا كان عليه اتنو دبلجيو حديث النجمان رب اغفر لي رب اغفر لي يدعج لسني غرو دعاي كنن كيف سا كما فين يوجني نمني صلاه يو ألقاو جلسة الاستراحة تجد امتتاعو قبا جلسة الاستراحة جدن نابتو ده ويتا اول جدن سجود الراهو الجدنين تقويسي افررق اجدن افررق اجدن يرو كأن حرك إساني راتيو إرقتني كان اللي ركون قبو يوجلسة الاستراحة سنهن تائن قلت ما هو السجود الرأي الجدّن هرقل فقابني وقاني لي ركون قبو جرو جرين علماء جلست الاستراحة هنجالة متو جر تقطّم القوق أبني سجود الرأق ما هو الجدّن خوّم إثار أبا وفرج على كل حال هندي نثاتي، ثم ربي إنما لافسه هجة، كان بودا ركعتك في الاجرة، ركع لم تعتي ترى، ركع لم تعتي إن شاء الله تعالى تروف، توقف. نمني سلطةك ركع لما تا كي ستة كمركع أول هجتها رسول ربي توي سلطة كي هندكي خي ستة أول هجت سن هجت روجرنين أولي تكبيره الإحرام كي سبعة جرو تكبيره الإحرام ركع لما تا كي ستة هن أولا بنو الأفوان كراغو لم تهججج يصير ركعة أولا كيستت جرت مليه ركعة لما تهجز تكبيرة الإحرام من جرته الانتقال تجره كلمتا واني ركعة لما تهجز دعائي استفتاحات دعائي استفتاحات لي ركعة لما تهجز تنجربت ركعة أولا ويتجلق بنتم مليه ركعه أولا كه ستيو دغتن يو كابي كايو دي سان ركعه لم متا كه ستي هنجدان جيتو مال هي سنان في ركعه اولا ستي مالي ركعه لم متا كه ستي متي سدف نيا نيا لن انت ركعه لم متا كه تتي جددون اولو ويتسينا جدد صلاه بوتو ني صلاه جدانين يتملي عدد ركعاء الجدنين هنية تدقناه ركعاء لمتا كيساتي هما ركعاء أولا كيساتي هجتان هجتاني ركعاء لمتا إلغة سلال نيجيسيني ركعاء سدفات تدبرونا جدو تشخود جدامتهينا يو سلال نسلاتا سديتاتي يو سلال نسلاتا أهرتاتي اللي برنوتكي إنقادوفون اتدابنا Nagaarab bikhet Dagasi.